ذكرى الماضي وتكفير للجيء زرني ولا ومن ضمنه اقفى زماني وانتحى عني يصباي والحزن في حذب الحنايا مقره اهملت في حقي وفي حق دنياي والحقت من نفسي لنفسي مضاي anta la jila el etshawe f mashray اسمع ثاني يا معدمك ولا صغى لحكايه فيها من الوجده حره ما جهد على صاد بالواي ولا عاد في لا اقتمالي بهاراي وحكم القدار من بخيره وشراه وفنت في دار بقواف المطاياي والصد يا في عيوني مذار يا رجوى حياتي ومشاي عايش كفي عشان يسير عجل وزرني راح حالي من ابكاي وعتك سجينا لكون حزنا البجرة عجل وزرني